بوك تو نيغة إن فيفتغ تسعة وخمسون تسعة <تصفيق> وخمسون بي دي بوستكنتور في مكتب البريد في مكتب البريد وار <تصفيق> <تصفيق> اين يوجد اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد is هل المسافة, بريد؟ هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه عن اقرب مكتب بريد اين يوجد أقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد ik heb een paar seals nodig احتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع لاجل بطاقه ورساله Liajel bitaka wa risala. Hofeel is die posgeld na Amerika? Kam ujratu al-barid ila Amerika? Kam ujrat al-barid ila Amerika? Hoe is die pakkie? Kam wazn al-tard? Kam wazn al-tard? Kan ik dit هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني إرسالها بالبريد الجوي؟ Hoe lang zal dit كم يحتاج وقت حتى يصل؟ يحتاج الوقت حتى يصل؟ Waar <سؤال> اين يمكنني ان اتصل بالتليفون اين يمكنني ان اتصل بالتليفون waar is die توجد اقرب كابينه تليفون اين توجد اقرب كابينه تليفون هل عندكم بطاقات تليفون هل عندكم بطاقات تليفون؟ اي هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Een oomlik, ek soek dit gou. Lughza, sa abhathu anhu. Lughza, sa abhathu anhu. أي رقم الذي اتصلت به؟ إي موديرس ا ينبغي أولا أن تضغط الصفر يجب أولا أن تضغط الصفر